سائل من المغرب يقول ما حكم العمل في المدارس المختلطة بنين وبنات ما بين ستة ست إلى اثنى عشر سنة اهرب وانجو بنفسك فإن السلامة لا يعدلها لا يعدلها شيء لا يعدلها شيء نعم